وَالْبُقُورَ نَجَعَلْنَاهَا لَكُم مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر لذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون